تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم هل هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى آه كنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُوسَى هَا فِي مَا أَتَمْنَ